أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء وبيّن ذلك في غير هذا الموضع، كقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء على القول بأن المراد بالكتاب فيها القرآن أما على القول بأنه اللوح المحفوظ فلا بيان بالآية وعلى كل حال، فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء، والسنة كلها تدخل في آية واحدة منه، وهي قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن طيل وما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم أخرجه الترمذي وغيره وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن مره عن ابن مسعود قال من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين قال البيهقي أراد به أصول العلم وقال الحسن البصري أنزل الله مئة وأربعة كتب أودع علومها أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير الكتب المنزلة اخرجه البيهقي في الشعب وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه جميع ما تقوله الأئمة شرح للسنة وجميع شرح السنة شرح للقرآن وقال بعض السلف ما سمعت حديثا إلا التمست له آية من كتاب الله وقال سعيد بن جبير ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله أخرجه ابن أبي حاتم وقال ابن مسعود إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله أخرجه ابن أبي حاتم وقال ابن مسعود أيضا أنزل في القرآن كل علم وبيّن لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بيّن لنا في القرآن اخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم واخرج ابو الشيخ في العظمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لو اغفل شيئا لاغفل الذره والخردله والبعوضه وقال الشافعي ايضا جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قلت ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وقال الشافعي أيضا ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها فإن قيل من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة قلنا ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض علينا الأخذ بقوله وقال الشافعي مرة بمكة سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله فقيل له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور فقال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفه بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبور وروى البخاري عن ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فقالت لهم رأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لان قرأته لقد وجدته اما قرات وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فانه قد نهى عنه وقال ابن برجان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القران او فيه اصله قرب او بعد فهمه من فهم أو عمها عنه من عمه وكذا كل ما حكم أو قضى به وقال غيره ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن يفهمه الله تعالى حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين من قوله في سورة المنافقين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإنها رأس ثلاث وستين سورة وعقبها بالتغاب ليظهر التغاب في فقده أيها المستمع الكريم لنا في حلقتنا القادمة إن شاء الله بقية حديث نستكمل فيه حديث المؤلف عن شمول القرآن الكريم فإلى ذلك الحين نستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته